بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصبحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه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 جمَا أَجَكَ رَّكَ ي بَيْيتِكَ بِالحَفّ وَإَِّ فرَيق مِنَ, من المُؤْمننينَ لَكَالمونون يجَادِلونكَ فِي الحَقِّ بعددمَا تَبَيًَّا كَأََّ ماَا يُسَاقُونَ إلَ المَوثِ وَهُمْ يَهُون وَإذ يعِلكُم اللهَّهُ إحدَ الطَّاءِ فَكَيْ إن أنهلَ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 فكين إِذشكُُ عَسَأمَنَةَ مِنهُ وَيُنَزّلُ عَلَْكُم وَيُنَزِنُ عَلَيكُم مِنَ السَّمَ إِمَا أَل لُطَهِرَكُمْ بِهِ لطَههِرَكُمْ بِهِ وَيُهِذَعَكُم لِجَزَ الشَّ يُطالِ وَالَرُ عَلَى قُلُوا اليَربِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ كَثَبْتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ صِبْغَةً وَصَبٌّ رِيبَةً فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوفوه وأن للكافرين عذابا قَوْمُ زَحَفًا فَلَا تُولُهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ جُذِرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 شديد العقاب واذكر إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتقطفكم الناس تخافون ان يتقطفكم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِلرَّسُولِ وَلَا تَقُولُوا لِلْأَمْرِ سُلْطَانٍ وَتَقُولُوا أَمَانَاتِكُمْ لَا تَقُولُوا لِلرَّسُولِ وَلَا تَقُولُوا وأن الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 تَمّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْتِينَا أَوْتِينَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 الذين كفروا ينفقون اموالهم يصدون عن سبيل الله فسينفقونها في ما تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لِيُميزَ اللهُ القديسَ من الطيِّبِ ويجعلَ القديسَ بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيركمه جميعاً فيجعله في جننً ما أولئك هم الخاسرون كل للذين كفروا دينًا فتهو يُعطى لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سمة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فثمة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المحر فأما لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل في الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرفض أفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة يَا حَيَّ مَن حَيَّ عَن بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَو أَرَاكَهُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَو أَرَاكَهُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ اتقيتم في أعينكم قليلا ويقلنكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ المشيق واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانني جابر لكم فلما ترى اث الفئتان لك صعلى عقبه وقال اني بريء منكم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 فَذَلِكُم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَخْثَىٰ نَهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ وإما تخافن من قوم خيالة فانبز إليهم على سواء إن الله لا يحب القائمين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم فاستطعت من قوتهم ومن رباط القيل ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوس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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم لَوْ أَن سَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ وَلَكِنَّ الله ألف بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللهم من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله